يا طيبه يا, يا, يا, يا طيبه يا طيبه انت الجود يا طيبه انت الجود فيك النبي موجود يا طيبه انت الجود فيك النبي من يحسدك مردود يا جنه المع dikunar du ya jannat al ya ya ya ya hataar ya tayb فيك jud fik el aghi يدك جنة النعيم من يحسدك مردود يا جنة النعيم في الدنيا من جديك في اعلى مجد مجديك في الدنيا من جديك فعلا السما مجديك حرك حلو برديك يا طيب انت الجود حرك حلو برديك يا طيب انت الجود يا طيب انت الجود فيك النبي موجود نردود يا جنة من يحسدك مردود يا جنة, جنة <نخلك> رد الروح وعالج المجروح <نخلك> يرد الورد يعطر يفوح يا طيبه انت الجو والورد يفوح يا انت الجو ديدك مردود يا جنة النعيم من يحسدك مردود يا جنة النعيم القبة الخضراء والروضة الحجرا القبة تستاقي من الزهراء يا طيبه انت الجود تستاقي من الزهراء طيب الجود طيبه النبي ما موجود من يحسدك مردود يا جنة النور من يحسدك مردود يا جنة النور واللي جيلك ويؤلف مغانيك واللي جيلك وي laniki samba ykhalliki ya tayib anti yoo samba ykhalliki ya tayiba anti liyu بي موجود من يحسدك مردود يا جنة النعيم من يحسدك مردود يا جنة النعيم يا بختي من زال كل شهد وري يا بخت شاهد النوريك يا سعد زواريخ يا طيب انت الجود يا سعد زواريخ يا طيبه انت الجود يا, يا طيب انت, انت الجود فيك النبيل موجود يا طيبه من يحسدك مردود يا جنة المعقول من يحسدك مردود يا جنة المعقول تحفظها في البلدان يا طيبه انت الجود تحفظها في البلدان يا طيبه انت نردود يا من يحسدك نردود يا جنة المأبود